ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزوجياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا دون لما الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت اثنتين وأحييت اثنتين فأثرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إمامه أتقتلن رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالمعينات من ربك وإنك كاذبا فعليه كذبه وإنك صادقا يصبكم بعض الذي عدكم إن الله لا يهدي من هو مسلف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم في الأرض فمن يَأْتُونَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن قال قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذَٰبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للعباد. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمٌ تَوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ من اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ الله من بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابَ الذين أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامال ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه لا كاذبا وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في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 آل فرعون سوء العذاب ان نار يغرزون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيكون الزعفاء الذين استكبروا ان كننا لكم تبعا ان كننا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ان كل فيها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 لا يؤمنون. وقال ربكم دعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.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 عالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علاقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبنه اجلا مسمى ونعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 عادوا يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فريحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باسنا قالوا مننا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما سنة التي قد في عباده I